ساعات تمتد بفكري تصبح في نظري سنوات لحظات تنفخ في الذكر تبعث في قلب الحسرات وتظل الحيرة في فكري والأمل الباسم أشتات وليمنا وإنقضيناها راحت بغمضة عين يا محلى ذكرها وليمنا وإن وين وإنقضيناها راحت بغمضة عين يا محلى ذكرها برمضة عين يا محلى ذكرها أقصى يا نور العين يا سنيا ورصيا سفنة الجهة البنبانيها أقصى يا نور العين يا سن يا مرسيها سفنة الجهاد البنبانيها أقصى يا نور العين يا سن يا مرسيها سفنة الجهاد البنبانيها يا محلى ذكراها وين يمنا راحت يا محلى ذكراها أبكي على الاحباب على الخدين والله يا Aykıma alıp benim kafamı kıracağım. Vayley amla ve vengi gina ha raptı bıgamıta ey ya hala zikraha we neymna we enqidna waht biqam wa ta'ay ya hala zikra